ح س الذوب بيدو تنخبو بقطر و ي د م واني ي م ا انسى ا س م ه ك ل ه م و ي بس يضرب ب ا ل ي اسمه واني بس ي ظ ل ببالي سمن يما ا ف حيل ا ف غير شخصي اصيب جن ريشه ب ه و عالي حايره تحض وتطيب ع ا ل ق ب ي ر ن ظ ر ي يفهمني ويتهمه واني يهنا よく分かってます شفتي الدرجه و ح ج ي بس ما لقي صوت ك ل ن عمري لك ب ك و ل ك حتى بيني د ا اموت هو يمي ا ي ع ن ي ا بخير ح ا ل ي غير هو من ه و ن ع م ك روحي هو وعمري ما راح القدر